والصلاة <متدع> والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم الإحسان إلى يوم الدين لبداية نشكر شيخنا على ما يقدمه لنا ولإخوانهم من النصح والذرشاء فأبلغكم سلام إخوانينا في تونس <قعدنا للقناة> قد بلغكم ما يحدث هذه الأيام في تونس من الفيتم وقد بدأت من عمل متهور غير مسؤول وهو محاولة شاب قتل نفسه نتيجة سوء معاملته من قبل رجال الشرطة ومنعهم لهم من الانتصاب والبيع في الشارع المؤسف أنه قد تكرر هذا الفعل عدة مرات في الأيام الأخيرة من شباب آخرين فضطرح هنا عدة أسئلة أولها ما حكم هذا العمل وهو محاولة انتحار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهلهم وصحبه أجمعين لا ريب أن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب ربنا تبارك وتعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدة في يده يجع في بطنه وهو خالد مخلد في النار المقصود بالتخليد أن جزاء كما في من قتل نفسا بغير حق في قوله تعالى ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيمة المقصود جزاؤه أي لو جازاه الله تعالى الجزاء المستحق الذي يستحقه فإنه يخلده في النار لكن قضى الله أن لا يخلد في النار إلا من قتل إلا من أشرك القول له تعالى إن الله لا يغفر الشرك به فمن تمشركا من غير توبة لم يغفر الله له <تصفيق> والقوله تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنهم أو هالنار ما الضعمين الأنصار فهذا الذي يقتل نفسه بعض العلماء قالوا جزاؤه كجزاء ذاك وبعض العلماء قالوا فإنه لا بد أن يخلد في النار برهة من الزمن أن يخلوا ذا فيها ويندخلها على كل حال يكفي هذا الخطاب النبوي العظيم والشديد في حقه وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة الجنازة على رجل قتل نفسه لم يصلي عليه وأمر أصحابه أن يصلي عليه هذه جريمة كبيرة سيما إذا كانت من أجل الدنيا إذا كان الرجل منع من أن يمارس تجارته ولا ربانا كثيرا من النظم الموجودة في العالم تمارس الظلم بالنسبة للشعوب حيث حيث تقيدهم بقيود أطلقها الله وقيود ما أنزل الله بها من سلطان لأن المفروض في التجارات أن يطلق العنام الناس يتاجرون كيف شاءوا بما شاءوا في حدود الشرع فقط لا في حدود القانون لأن القانون يضيق والشرع يوسع الحمد لله والقانون والشرع مدام مدمت بطرق حلال وبمال حلال من غير اعتداء على غيرك فلماذا يضيق على الناس ولماذا يقال لهم لا تبيعوا بطريقة كذا وعليكم براءة كذا وكل ذلك يدخل في قول تعالى لا تأكلوا أموركم كيف الآية يجزينا عمله لا تبقى لا تبقى لا, تبقى لا, تبقى لا تكون أمورنا سببل إلا أن تكون جاهضا منكم وهي الآية الأخرى لأن تكون تجارة الحاضرة تديرونها بينكم فعلى كل حال أكل أموال الناس بالبطل هو من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأي حق تأكل مال أخيك لكن المؤمن يصبر لأننا قد النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيوجد بعض السلاطين والرؤساء يظلمون ستقال بمعنى بحقوقكم لكم الحقوق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال قال اصبر حتى تلقوني على الحرب في المسلم يصبر لأن هذه الدنيا منتهية منتهية تنتهي له بخير أما أظن ينتهي هو ينتهي ينهيها هو بشر والله يكشف. ما هو موقف المسلم في جهاد فتن خاصة وأن الكثير تأخذهم العاطفة والحماسة ولا ينظرون إلى عواقب الأمور. أنا رأي أنتم بمعزل عن هذا المشكل هذا المشكل ليس مشكل أهل الدين هذا مشكل لناس يحبون الدنيا حبا جما كما قال تعالى كلا بنتوا حبون العاجل وتذلون الآخرة وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فأهل الدنيا هم الذين يبكون عليها ومسلم نسيما إذا كان قامت فتنة بمعنى الفتن المقصود بها الاختلاف العام في الشعب إذا دخل الشعب بعضه في بعض وواجه الحكومة فيجب عليكم أن تنحازوا ولا تدخلوا ولا تشجعوا هذه الدماء والاختلافات والتكسير والهدم المسلم يبني ولا يهدم يصلح ولا يفسد هذا هو المسلم الصالح أما أوليك فلا تدخلوا معهم لأنهم لجوا إلى وسائل غير شرعية وقد أمرنا كما معلوم عند الفتن أن نعتزل الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستكون فتن لما قال ذكره ستكون دماء يكثر الحرج إلى غير ذلك من, من, من الآيات <تصفيق> قال على الأحاديث قال السعيد لمن جنب الفتن السعيد لمن جنب الفتن السعيد لمن جنب الفتن فشأن عظيم ذات الله جنب ذلك لكن كثير من الناس الذي يستهويهم عند الفتن ظنه أنه إذا دخل يصلح ومجرد ما يدخل يصبح طرفا في الخلاف إذا صرح طرفا في الخلاف دخل في قصام شديد الله مستعان نعرف الله فيكم ذكروا شيخا أمم من بين رجال الشرطة الذين ضايقوا هذا الشاب امرأة شرطية قامت لمرأة فمع حكم عمل المرأة في هذا المنصب وكيف يكون التعامل معها المرأة لا تنتصب لعمل تكون فيه فوق الرجال أو على تصل على الرجال أي عمل سواء كانت رئيسة الدولة أو رئيسة الجمهورية أو كانت على القضاء قاضية أو كانت مديرة الشركة فيها رجال يشتغلون وإلى ذلك كل ذلك لا يجوز لها أولا لمخالفتها صريحة قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة روا أمره البخاري لن يفلح النبي صلى الله عليه وسلم نفى الفلاح عن قوم يولون عليهم يرأسون يسلطون عليهم امرأة وثانيا لأن ستطال اختلاط الرجال و اختلاط الرجال بالنساء من كبائر الذنوب هو معلوم الله تبارك وتعالى يقول و في بيوت ولا تبرج تبرج الجهلية الأولى وقد ذكر العلم أن التبرج أن تختلط المرأة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء هذه هي نفسة دخول على الرجال كل ذلك مصوص كثيرة في هذا الباب نهية المرأة أن تكون مخالطة للرجال كيف إذا كانت مخالطة وأضف إلى ذلك أنها متسلقة فعمل المرأة عسكرية هذا مع كونه يتنافى مع فطرتها المرأة لم تخلق بالقسوة والغذلة التي يقدر عليها الرجل وللجندية وأن تكون شرطية هذا الحقيقة عناد للشرع المطهر ومحاول المرأة أن تتحدى المجتمع بيث هذا المنصب الذي رأينا وأنا أعرف حكايات كثيرة عن النساء لأن ضربهن هنا رجال وهي نساء شرطيات بردن قبل رجال مدنيين لأجل الطبيعة في الرجال وطبيعة في النساء تذهب المرأة مسألة أن تفعل سيسو أنها تبكي وفي هذا شيء كثير يعني شيء كثير الملكة اللي قصتها مشهورة لما أسطول البريطاني حصل له اعتداء وانهزام ما كان منها إلا تبكي مسكينة ما عندها شيء تطلق دموعها وتظهر إن إن انهزامها. إنه إنه نعم. أحسن الله إليكم. قبل قبل بدء هذه الأحداث. صدر قرار بخفض صوت الأذان لدعوة أن كثرة المساجد في الآون الأخيرة والثقاريها من بعضها سبب تلوثاً بيكياً وسمعياً غير هذا من المصطلحات التي هي من وحي الشيطان هل يمكن أن يكون ما وقع من الفتن عقاب من الله لولاد الأمر بسبب هذا القرار قد يكون على كل حال والعقاب ليس فقط هذا عقاب كثير الذي يسمى اسم الله الذي يرتفع على المنارات يسمى هذا الصوت لوثة سمعية وما إلى ذلك هذا يخشى عليه أنه خرج من الإسلام لأن هذا اسم الله عز وجل فالمريض صلى الله عليه وسلم أمر بالآذان وأمر أن يكون المؤذن أندا صوتا وفي وقته الصوت الذي كان يسمع كان وقتنا هذا في حقيقة لأن الوقت ذلك كان كقرية صغيرة ليس فيها بنايات عالية ولا فيها مصانع ولا أصوات سيارات وطيارات مشوشات، فالصوت المجرد إذا كان جبهرياً كان يسمع من بعيد، لذلك هذه مكبرات الأصوات حقيقه تحقق مقصود الشارع. نعم لو كان بين مسجد ومسجد إذا تصورنا 200 متر مئتي متر وهذا يرفع صوته ذي يرفع صوته ما يقال خفض الصوت لكن يحولون المكبرات حيث لا يصل الصوت فقط. ما يقابلون مكبر المكبر إذا كان أمر كذلك لكن أنا لا أتصور أنا لا أتصور بأن المساجد بلغت هذه الكثرة يعني بين كل 200 متر مئة مسجد أنا لا أتصور هذا نعم نعم نعم جاء قرار إدان ظننا سلسلة من الحملات الإعلامية التي تساعد في الإسلام، وقد شهدنا شيخنا أمورا نود تعليقكم عليها. خرج بعض الناس في وسائل الإعلام وذكروا عدة أشياء منها. قول أحدهم: يبدأ أن تصبح المرأة مثل الرجل وتأخذ نصيبها من الميراث من مثله. وكنا غيرنا قانون تعدد زوجات، نغير الميراث. علما أن هذا الرجل يقوم بالتعليق على مباريات كرة قدم. وأخرى تقول لابد من أن يتحارب موجة اتجاب وهي تشتغل بالتنفيذ وأخرى كتبت كتابا سمته حيرة مسلمة تهدم فيه الدين وتنسف المسلمات القرآنية ناهية عن السنة النبوية وتقول أن التفسير حق لكل إنسان وأن كتابها يضيم الثغرات التي في تفسير القدامى وأن ما يسمى بالمسلمات مثل الميراث والزواج وطعف الزوج وعلاقة الرجل بالمرأة كل هذا لم ياتي به القرآن وإنما هو من وضع الفقهاء والمتسرين وأن الإسلام الذي يقدم المشايخ لا علاقة له إما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتصل أخيرا إلى التشكيك حتى في وجود الله وهذا الكتاب نفذت كل مسخ طبعا أولا منه في كتاب أنا كل لا تفعين مخسر في هذه الأشياء كما ذكر ذكاء رسالناها مسلمات يعتدون عليها لأن هذا كلام كفار هذا الكلام كلام كفار عدوان للحجاب والاجتهاد في هدم كل ما من شأنه أن يكون من دين المسلمين المعلوم من الدين الضرورة هذا كلام كفار فأنت لا تنسعوا أنفسكم ودعوه للإسلام بدأت هي أحسن المساكين هؤلاء هؤلاء تحت نزغة الشيطان فلا تشغلوا أنفسكم لأن ما أكثر هؤلاء المنافقين الذين خرجوا من الإسلام وكرهوا الإسلام وأرادوا أن يخدموا العلمانية أن يخدموا القوانين الفرنسية أن يخدموا الكفار أن يجتهدوا في ذلك وأن يكونوا خير خدم لهؤلاء هؤلاء معروفون وما أكثرهم ما تتعلموا نفسكم وأن عليكم تتعلموا دينكم وتتمسكوا به وأن تعبدوا ربكم حق العبادة وتتخلقوا بخلق الإسلام وهؤلاء إذا صنعت فرصة يدعون لأنه ما يحتاج أن يرد عليهم أن هذا كلام كلام كفار إذا كان مسلم قد تلوثت عقليته بشيء من هذه الأشياء ينبه ويعلم لأن الحقيقة نحن الآن نتصور كل شيء في المسلمين لغلبة الجهل في ذيال المسلمين على الأسف لكن الإنسان أين هو من قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون وأين هو من قوله تعالى إن الحكم إلا لله وإنهم قول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلم وتسليما وإنهم قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيالة من أمرهم فالمصوص في هذا كثير جدا تأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة الكاملة وهم سكين يطيعون مسؤوليهم طاعة عمياء وإذا جود رب الأرباب ورب المسؤولين فإنما يتوقفون صلى العافية لمجرد أن الله تعالى ميزهم سائر الخلق بالعقل فنعمة العقلة منحهم الله إياها يستعملونها في المحاربة من أنعم بها عليهم اللهم استعلم هل يشرع الاشتغال بعيوب ونساء قليل أمر ولهذا من الخروج بقول فإن مما يحزن أن هذا الموضوع صار في حيلة مجالس كثير من الأخوة أنا ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث صحيح قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشهم. وصحى عن بعض الصحابة أنهم قال عن بعض التابعين قالوا نهانا أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أمراءنا فالسب لا ينفع بل هو ذنب يسلط الأمير والرئيس والملك أكثر على رعيته وقد قال أبو يسحق السبيعي ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره هذا من الذنوب إذا كان لهؤلاء المسؤولين هؤلاء الرؤساء الملوك ذنوب، فمن أسباب هذه الذنوب لا تكون من أسباب مباشرة هي وجود الذنوب مثلها وأكثر منها في الرعية وذلك ما أحسن ليس ما كان أحسن عمل الأنبياء لما كانوا يرسلوا إلى ما يشتغلون بالحكام يشتغلون بالناس يدخلون في النوادي والأسواق وأماكن كما يقال الأماكن الشعبيه يعلمون الناس التوحيد يعلمون الناس الدين يدخلون في الإسلام يثبتهم عليه ثم بعد ذلك يحصل تغيير لكن الذين يشتغلون بعيب الحكام هذا عيب لزيد الحكام عيوب أخرى وقد جاء في الصحيحين حجر بادة بن رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر بلية القدر أي ليخبره متى تكون لية القدر قال فتلاح رجلان أي اختصم رجلان من المسلمين قال عليه صلى الله عليه وسلم فرفعت وعسى أن يكون خيرا اختصم رجلان ابن تيمي يستذل بهذا الحديث على أن ذنوب الرعية تؤثر في الراعي وتجهله وتزيده عبد النعيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أنساه الله واقتلت القدر لاختصام رجلين من رعيته فكيف بمن ليس بنبي ولا دون والد النبي من عالم وصالح وصديق وما الى ذلك لذلك ذنوب الرعية تؤثر في تجهيل الحكام تسليطهم ب ب بجورهم أكثر على الشعور أنا دائماً أنصح بأخذ طريق النبي في الإصلاح أن يصلح الناس وأنفسهم ويصبروا على ذلك ويثبتوا عليه ونتغييرهم الأحداث لأن هذه الأحداث تأتي لتمحص الناس وتمحص الله الذين آمنوا وتمحقة الكافرين لابد الإنسان يعرف هذا تعرف بأن طريق النبي في الإصلاح هي أن تصلح نفسك تصلح هذا أهلك واصلح جيرانك زملاءك في العمل وغيظك ممن تقدر وهكذا هذه الطريقة المثلى فإذا كان فينا هذا وامسكنا ألسنتنا عن عيوب الناس لا سيما عيوب السلاطين الأمراء والملوك والحكام إذا أمسكنا هذه حصنا عظيمة يعطينا الله تبارك وتعالى من جرائها ثمارا طيبة وذلك ما ترون من تسلط الحكام على شعوبهم إلا تجدون من أسباب ذلك ما يوجد في هؤلاء الناس في الرعية من ذنوب وتسلط على الحكام بألسنتهم لأنه يكون حقا بمثل هذا إذا كان إنسان يسبه حكامه فهي يعطيه من حسناته ينقص عليهم ذنوب وهو أحجب يكون إليها وإذا نقص ذنوبهم كثرت من جلبتان فازدادوا عليه صلاة عافية ما في فايدة لا لا لا إذا كان هناك من عنده شجاعة يتكلم في الحكام يذهب إليهم ينصح لهم ما يقدر خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ما ينصح له علانية قال عليه الصلاة والسلام ولكن لينصح له في خلوة يخلو به وإذا قال أحد لكن ما ستنصر لهم أو لا يقبلون مننا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه إذا قبل من نعم إذا ما قبل منهم يكون قد أدى قام بالمطلوب. نريد منكم شيخ نصيحة لي كيفية تربية الأبناء في تونس. تربية أبناء في تونس فيها تونس واحدة قيد ملغار تربية واحد من واحد الحمد لله وتربية الأبناء أنا كنت ولا زال دائما. أقول هي في حقيقة الأمر جهاد الوقت لأن لأننا في هذا الوقت مع الأسف نرى عدوان من يعتدي على المسلمين كما يحدث في فلسطين وفي غيرها من البلاد الإسلامية وما نستطيع أن نحرك ساكنا وذلك لعدم استفاء الشروط شروط الجهاد في فلسطين غيرها لكن نقول عندنا الآن جهاد هذا هو الجهاد فاربية الأبناء لوجود ال... ال... ال... ال... ال... الريح العاتية ضدهم نعم عليكم السلامة والله نعم خير الله يبارك فيك الحمد والسلام سأقول سبحان الله آآ آآ الآن متغيرات كثيرة في مجتمعات المسلمين كما تتغير في مجتمعات الكفار تتلقى في مجتمعاتهم و تنثر في مجتمعات المسلمين والأبناء الآن معرضون لفتن عجيب وغريب جدا بل كثير منها الآن جديد علينا فلا فلابد للإنسان أن يثبت الآن سبحان الله ليس كالسابق السابق كان كثير من, الـ كثير من الآباء يثبتون أمام الفتن يثبتون يثبتوا. أبناءهم يثبتون بيوتهم الآن صار صعب أصبح صعبا وجود ال السياق هجوم الإعلام الفاسد على بيوت المسلمين، وصار كثير من من الآباء مستسلمين للواقع الإعلامي المر، وتسهر مع أبنائهم يفتحون لهم أبوابا يعني أبواب شر، وتبث في في بيوت المسلمين، ثم يصبح الأبناء على بوابة من الفتن والشهوات. ويعبد الأب بعد ذلك على سن الندر ولا ينفعهم لأنهم ما يستطيعون يعني أن يستدركوا الوضع فهي يقول لابد الإنسان أن يبقى على الوصول الخلقية التي جاء بها القرآن والسنة سببية الأبناء يراعيهم كما أمر النبي ساسم من سبع سنين بل ومن قبل حتى في بث العلم يحضرون جالس العلم وتوصل و... مرأة مرأة حقيقة الآن في عندها تقصير أنا أتكلم مرأة مسلمة واعية فاهمة تحب الخير وهي من أهل الخير أيضا لكن أكثر النساء اليوم عندهم تقصير في جانب الأبناء تذكرنها إذا كان سجلت في مخها بأنها هي والمرأة راعية مسؤولة في بيت زوجها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخلت هذا برمت في مخها ما يقال اليوم وعلمت بأن هؤلاء الأبناء مسؤولية في عنقها لا ترميها لا ترمي هذه المسؤولية على غيرها ولو تقول أب, أب, أب أولادي يعينهم نعم يعينهم لكن خلي المسؤولية عليك أنت فإذا أعانج الله لما استطاع بكثرة أشغاله بخارج خارج البيت فمسؤولية عليك تحفظهم القرآن الآن أكثر الأمهات الحمد لله كما يقال تعب العصر من تعي تعرف تقرأ المصحف وتحفظ لكن مع ذلك قليل من تنتفي تحفير ابنائها القرآن لماذا لا يختم ابناء كلها على يديها القرآن تثبت عليك وتثبت نفسها وتصبر وتجاهد في هذا الباب الأبناء عندهم جنوح اليوم لكثير من سيئات خلقية لا بد أن تراعي حالهم وتراقبهم واتفعك ما تفعل بعض الجاهلات لهنا نوع من الخيانة للزوج بحيث ترى في الأبناء لكنها تسترها ولا تعينه لذلك تعينه تعين الخائن والمخطن الأبناء هذا غلط تأتينا كثيرا في خلافة زوجية يتصلون يكون هذا القبيل هذا كله حقيقة خيانا لمسؤولية وغير ذلك من أمور. لكن تربية الأبناء سبع سنين يبدأ يعلمه الصلاة يعمره بها ويأخذه ما إلى المسجد ومن الخطأ الكبير في الأباء يروح يسهر يعني يكون وهو شاب يكون وهو شاب دائمًا دا دا دا في المقاهي مع أصحابه أو في المطاعم لمن نبتلية المطاعم أو رحلات الذهاب والعياد معهم وإذا تزوج ما يشعر بالسرية يبقى على نفس الوثيقة يعيش يتبس عا واحدة بالليل وكان ما تزوج هذا غلط الغاطر الإنسان يرتب حياته الذي ما رتب حياته ضيع عمره ومن ضيع عمره جاء يوم قيم مفلس ما عنده شيء محسوم ضيع الحياة التي لم ترتب يساوي ضيع العمر لماذا؟ لأن عدم ترتيب الحياة ضيع وقت يمكن ثلاث أربعة حياتك يروح هكذا هدراً لعدم ترتيب هدود دعم ترتيب الله رتب صلاوتنا سبحان الله أننا خمس صلاوات وعطانا خمس أوقات وأوجبها علينا وقالنا كانت كتابا موقوطاً واجباً في وقته حتى نرتب نفسنا على هذا وجعل الليل ستنا وجعل النهار للعمل الله ارتبه في الحياه هكذا الله موفق على المسيرات المحظور فقط في التكسير كلها لا تدير لأنها نوع من الخروج على الحكام، المسيرة نوع من الخروج على الحكام. هي نوع من الخروج على الحكام. لماذا؟ إيش ما هي المسيرة؟ لماذا ما تكون عندهم شجاعة ويكلمون المسؤول المباشر المباشر وجهًا لوجه؟ في ما عندهم شجاعة في هذا؟ يستيرون خلف الأعداد من الأعداد. وطبعًا هذه نظام المسيرات من المسيرات نظام كاخر. من الكفار كفار جبنة ويستطيرون بهذه الطرق وطبعا لا تصدقوا لو قيل بأن هذه مسئلة مظاهراته التي غيرت النظام وجابت خير شيء من هذا وإنما غالبا هذه المسئلة مظاهرات إذا سكت عنها فهي أمر المذبار ليس لأيك في أن تأتي بخير أو تكون تخاف من المسئلات وماتخف المسئلات لأن هؤلاء المسيرون لصحة التعبير لو عطلت عين الحكومة كان كلهم رجعوا إلى جخورهم مباشرة لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا مسير سمية غير سمية ما تجوز لأن الحقيقة أن مسيرات سمية هذه أكثرها يؤدي إلى الدماء يؤدي لأن لأن المطالب إذا لم تقضى لأصحاب المسيرة لجوا إلى وسائل أخرى والشعوب إذا شفت الحكومة أنها سكتت حسبوا هذا السكوث ضعفا فازدادوا وتعلبوا عليها أكثر وجمعوا جموعهم وبحثوا عن وسائل أشد قصوة من هذه ليثيروا الشغب من جديد ثم تدخل الدولة مع شعبها في فتن والله يستحب برات الله بكم سائل يقول وقع تنصع في المسجد من القرية على حساب راحة من جيدية راحة وتبصح أن في هذا المكان المضاف مسجد فيه قبر من زمن طويل لا تعرف قصته إلا من كبار السن. وما خص الصلاة. ندخل غرمين غرقتنا. طيبة. الحمد لله الحمد <ص> لله <Radiism> جيت في اخر العطله الاولاد شوف جبتهم معك نعم مخنا هذا عندك انا عندك توسعة ووجد قبر, فيه المكان فيه توسع. قبر في المكان الذي فيه توسعه امم القبر ذاك في الصف يعني من قبل لم تكون توسعه نعم وكان قبر في ساحة المسجد الان دخل صار في الصف الأول لا حكم الصلاه يعني قبل التوسعه بعد التوسعه ما يصلوا فيه لا قبل ولا بعد لان ما دام هذا قبر في ساحة المسجد إذن قبر الي يقصد اقل شيء يعتبرك ب بي... موجودي. إذا كان موجود القبر. المعروف كيف عرفوا أن هناك خبر؟ بعد الثور الشعاب لما حفروا؟ أخرجوه لله في من يقول أن أخرجوه هم القبر حقيقة أخلاص الحمد لله أما إذا لم ما لا يصلي فيه المسجد يصلي من فقمت بفداء الله فداء الله أنا ما أعلم شيء يمنع لكن تجنبه هو الأولى لأن قد لا يكون كذلك عبد الله عبد الرحمن و إذا غير ذلك لا حقيقة واقع, واقع لكن في لا قد لا يكون في لا إني لا إيه نعم رجل زوجته حامل ورأى حسوب رؤيا أن أنه أتاه رجل صالح وعمره تسمية المولود باسم ياسر وأن أمره سيكون ميسرا فهل إذا أخذ بهذه الرؤيا يكون هناك محل شرعي ما في موضوع شائع لكن لا يبنوا يصير أمور إلى هذه الرؤية ما يدمن صدقها من كذبها لكن ما دام اسم ياسر اسم هو و... ما دام اسمًا محببًا شرًا لأنه من أسماء بعض الصحابة فلا بأس. شيخ بكر من قيم في تفتيش المدينة خص بكر في أن يسمى على اسمه. نعم صحيح. صح. امرأة زوجها بعيد عنها وصارت تخشى على نفسها بفتمة فأرادت الاكتار من الصيام لكن زوجها منعها هل تصوم بغير علمه؟ السؤال هو الآن بعيد عنها مدام بعيد عنها كيف يمنعها من الصيام <تصفيق> ويمنعها من الصيام إذا احتاج إليها يعني هو يحتاج إليها بعيد عنها فأنا أظن يعني السؤال الذي سألك هذا غير <تصفيق> غير واضح لأنها لا تصوم إلا بإذنه لأنها قد يحتاج إليها الفراش هذا المقصود لا بأس إذا كان أنها تصوم من أجل حفظ نفسها لا بأس بذلك رجل يشتغل في شركة فيها اختراف واستطاع أن يفتح لنفسه شركة تخصه في نفس المجال لكن ما يزال وظهرها غير مستقر فهل يجب عليه فرق العمل في الشركة الأولى؟ أراد ينتقي شركة ثانية هل أجيبها ولا يجيبها لا ما ليس ليس موضع استفتائها لأنه أعلم بنفسه ها الأولى فيها خلاف والثانية فتح على يعني ما فيها خلاف لا الموضع غير مستقر هل يبدأ بهذه ما ينظر إلى هذه أشياء إذا كان متيقنا بأنه, بأنه شردا من الحرام وإذا يريد أن يحل يقوله الله سيقوله لا ليه ضيعه لكن يحتاج الثقة بالله عز وجل. نعم. الشيخ، ما في إلى الله. في شيخ نعم. ووصلنا الى سيسل. وصل. وصل ما شاء الله ما شاء الله. شاهد موديكم نصيحة متوجها. نصيحتي لا أن لا يلتفت أن لا يلتفت إلى كلام فيه. فالرجل أشهر من أن يذكر. إذا الله خير بل نس نسألوا الإخوة والمشايخ وطلب العلم أن يحاولوا أن يجتهد ولو ربع اجتهاده فقط في الدعوة إلى الله. بث العلم ورد على المخالفين فرجل سلفي الحمد لله فلا داعي لكثرة التشويش وتداعي إلى عدم حضور دروسه وحلقاته بزعم أنه متكلم فيه كله الحقيقة يعني كلام, كلام فيه ليس في محله وهذا من تعطيل الدعوة من الصد عن سبيل الله من الصد عن العلم بلاد كافرة كتلك البلاد يأتيها واحد سلفي نصور نحن ضده نشوش على على دعوة النبي سعاصم هو يدعو بدعوة النبي سعاصم يدعو للتوحيد والسنة هذا الحقيقة يعني من قلة العقل ستنا كمت في مكان في فونس البنزات من قريب العاصمة كما وأنا أتساعد من البنزات أني خفى المكس أنا شوك من التكفيرين أمكن أن ترحل بشوك من المهاجر خفى لنفسكم قريب من المكان هذا أيوة وإن كان الكلموني أهدى به بعد يال من التكفيرين لا ترد عليهم خلصوا لنفسك. إذا أنت تقول ليس لي علم لا ترد عليهم وإنما إذا أراد انتفع تفعل شيء من الخير تدل لهم على الكتب والأشهر المسموعة وغير ذلك ينتفعوا بها. من أراد الخير بحث عنها واقفناها. من كان يريد الجدال فقط ويريد شيء آخر غير غير, غير الخير فقط تكون قد تخلص منه. لكن أنصحك أن تجتمع بهم ولو من جهة أنك تنصحوا لهم إذا أرادوا مصيرا في من ينصحهم لا. لله. لأن في مواقع وفي غيرها مشايخ ينصدون أن يسألوهم ويستفيدوا منها لكن لتشوف فيه خير أرشده فقط عن بكتاب قلوا اشتري هذا الكتاب يفعوك في بابك ولا تجالبني <تصفيق> شخص يأتي عند قاضي الرجل، فيسأله أن يدعو الله له أن يدعو الله له، فهذا شيء إذا سأل الحي الميت أن يدعو الله له، فهذا شيء أكبر، لأنه صغاثة بغير الله، فلا تَدْعُونَ اللَّهَ الله من الله نعم اسمعوا كل من يضرك وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت الدعاء ويقول تعالى ادعوا ربكم تضر عن الخوف فالدعاء دعاء الله لا دعا يفعل غيره وإن المساجد إليه فلا تبعوا مع الله أحدا كدعاء غير الله هو شرك نعم باز... لا شيء، بس يقول إذا؟ يقول إذا دعوت الله أنت عند قبر ميت تبركا بالميت نفسه وطالبا الاستجابة بوجودك لكن مكان هذا الذي هو قال فيه بدعى أما كونك تستغيث الميت شفون بس غير وفاء أحد يقول لأنه ليس الشركة ما يوجد هذا. شان في بلدية تراس الأحذاء بعد ضاعت. الذين يقوم ببب إمام في المساجد وعور فارم بعضهم يحلو بعد التميم، وهل يجوز حين يصلي خلفهم؟ يختلف الوضع الأصل أنك تصلي خلفهم لأنه مسلم في أصله، تتصلي خلفه هذا الذي يكتب تمائم أحد رجلين إذا كان يكتبها بشيء. مقروء، مفهوم وليس فيه شرك فهذا مبتدع بفعلية هذا والصلاة خلف مبتدع جائزة باتفاق اهل العلم سيما إذا كنتم لا تستطيعون أن تغيروه بغيره وإما أن يكون يكتب طلاس وأشياء لا تفهم وهي عبارة عن استغاثة الجن من إليهم فهذا شرك والأصل في المشرك أن عمله لا يقبل فكيف يكون إماما لغيره لكن لا يكفر هذا الشخص إلا إذا قيمت عليه الحجة فيصلى خلفه لشبهة أن يكون جاهلا فإذا قيمت عليه الحجة وبقي على شركه لا يصلى خلفه فإن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهي نصرانيه يعني ملتزمه في يعني تذهب الى الكنيسه وتؤمن بالله وليس كبقية من الفتيات التي عندهم تقاليد نصرانيه فقط بقيه امن بالله وقد تزوجها وعقد شرعي بحضور مندوب هناك في فرنسا رسول عن مصر في فرنسا وبحضور شهود مسلمين <تصفيق> ولكن المشكلة في الولي ان قد تولاها أخ مسلم أبوها لا لا يحب أبوه هو مصري لا يريد يعني ماجل من هذا العقد لكن أباها كان موافقاً زواج أو غير موافق؟ لا يوافق أبوها ما لم تتزوج به؟ لا يحب هذا الزواج لا الاب, الأب نعم. كان يرفض أن تتزوج بناته بهذا الرجل او أو, لا أو كان لا يهتم هو إجابته لهذا هذا السؤال قال أنا ناجل هذا الزواج هو في يحب أن يعقد هذا الزواج فالأولاد والذين طروا لهذا الزواج يعني ولد لا لا لا لا لا يحب لا يجوز مثال زوج لا يجوز لأن لو كانت مسلمة لا يتولىها الكافر ولا ولو كان أبا لكن ما دامت كافرة الله تعالى يقول فانكحوا لنا بإذن أهليهن ما يجوز تزوجها إلا بعد إذن أبيها. كان في رجل قال أن ولده بعيد من الدين لا ولا ويصوب ومات هل يجوز وأس مسلم؟ ولكن ما من تاريخ في فرنسا بعضهم. تركوا الصلاة وكل هذه الأشياء هل هل يجوز نصلي عليه لأن حسب حسب قناعته إذا كان مقتنعًا بأن تارك صلاة كافر فلا يصلي عليه وإذا كان العكس فلا يصلي عليه عليه حسب قناعته هو بالنسبة للمسحة الخفية. رجل لبس الخفين وكان على الطهارة نعم وبعد ذلك لبس الحذاء ومسح فوق الحذاء هل الطهارة لبس ما دام لبس الحذاء على طهارة الطهارة لكن كيف لبس لل الخفّين ثم بعد ذلك فقد القدور ولبس من الحذاء فوق الـ يجوز ان يلبس على ان يمسح على خفيه ما دام لم ينزع الخفين. لكن يلبس على الحذاء <تصفيق> شباب المدينة جاء همك في في المدينة خاصةً اللي التكنالج اللي نحن نعرفونه كذلذان لأن هم جاءوا في, في في المدينة وكما قلت من طلب بعضهم رفض أن يأتي به بهيل سيليش يعني من أجل هذا السبب أنا فهمت شيء آخر يعني لا هذا طلب منهم وكثير منهم رفضوا أن ياتي الأشغال المالية من المدري بأي سبب عرفت السبب ولكن يعني هم الآن عندهم أناس محدودون يأخذون عندهم العلم هذا المفهوم ولا ولا هذا هو طيب لماذا يدرسون في الجامعة الجامعة يظني فيها من هو أشد منا بكثير مدلاث من بل فيها ممكن ناس حتى أشاعر أو فيها ناس تكفيريون خلص وفيها وفيها كيف يدرسون عند أولئك هذا تناقض هذا المشكلة الشيخ في هذا المشكلة الناس مشتغلون بإخوة سلفيين يبركوا المتجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيسر أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي بالتحريش بينكم. الشيطان رضي بالتحريش، ما دام أنتم لا تشركون، فيرضى بأقل من ذلك يحرش بين أهل, أهل الحق، بين أهل السنة. وهذه الحقيقة فتنة عظيمة توصل الشيطان بها يتفريق صف أهل الحق. و. تمكن على غرار ذلك أهل البدع من الوصول إلى الفتن أو الوصول إلى مسؤوليات ومن خلاله يفتنون أهل السنة لأن هذا الشيطان ما في إلا هذا يريدون السلفي أن يكون معصوما وإلا فهو مبتدع ما عندهم ما عندهم درجات معصوم أو مبتدع واحد هذا هو لسان حالهم الحقيقة هذا لسان حالهم وهؤلاء في الآن ينتهجون حزبية جديدة. لأن الحزبية تنقسم قسمين. في الحزبية تقوم على أصول غير أصول الإسلام. وتريد من الناس أن يكونوا معهم فيها. فإذا خالفهم أحد قالوا هذا ليس من أهل السنة. أصول غير أصول الإسلام. كما جاء في المهاكمية كورب بن تيمي هذا كثيراً فيها البداع يؤصرون أشياء ثم يقيمون أولاءهم براء عليها وهذه الأشياء ليست من أصول إسلام من الإسلام وفي حزبية ثانية يعني معنى هذا لكنها وصف آخر وهو أنهم يأتون إلى أشياء من الدين لكن يجعلونها مسلمات وهي مختلف فيها وإذن يوافقوا عليها فإذا خالفوا فيها لم يقولوا الخلاف قديم لا قالوا من خالفنا تركناه وأخرجناه من السنة يعني أشياء من فروع هذا الدين هي من الدين لكن لم يقم الإجماع عليها فأرادوا من الناس أن تحزبوا حول هذه الأشياء إذا ما تحزبوا حولها قالوا ليس من أهل السنة هذه الحزبية الآن موجودة مع الأسف وهذا من سوء فهمهم للسنة ومن سوء فهمهم لطريقة السلف لعلاج البدعة وهم فهموا أشياء وغابت عنهم أشياء أكثر مما فهموا وأكثر الأسباب حضور نفس عدم إخلاص لله في الدفاع عن السنة ورد عن المتدع نعم عدم الإخلاص هذا أكبر دافع يعني حب الظهور وحب الترأس الرئاسة الدينية اللي هي أشد الفتنتين في الرئاسة المالية ورئاسة دينية فالرئاسة الدينية التي يطمحون إليها نرجع الناس إليهم فقط هو الذي جعلهم يبلبلون الأوضاع سلفية ويفتنونها باسم جفاء الصنعة. والله السلام. أنا أصح إخواني على كل حال. أنا الحق ليس عندي. الحق ليس عندي. حق في الكتاب والسنة وعند العلماء يعني تربع الكتاب والسنة. لكن أنصحهم بأن يطلبوا العلم لأهل العلم. أن ينزموهم أن يذهبوا عن أنفسهم هذا التشويش لأن هذا الفعل الحقيقة سيحرمهم العلم وأكثر الإخوة الذين يستمعون إلى هذا التشويش سينقطعون عن العلم يتركونه لسيما أسامحوني أنتم تعتم بلاد أوروبية يصعب عليك عليكم أن تتأقلموا مع بيئة غير البيئة الأوروبية لأننا رأينا كثيرا من الإخوة الطيبين تركوا من طيبون وتركوا فكيف إذا كانوا من من من أول فهمهم على غير يعني الفهم الصحيح إذا كان فهم فهمهم غير صحيح غير صحيحة أو فيها غبش فيها تشويش كيف يكون أمره؟ لذلك ننصحكم أن تعرضوا عنهم إذا قام نقاشا تزكوتوا لا تقول أن تكلم مع ولا لا أشكت لا أشكت لأن إذا تكلمت ستصنف مباشرة ولو كنت يمكن أن تقول اللهم لا أصلف عنك لأنني أكون حذاء بيتي ما زالت في أول درج يرفعون اسمك إلى جماعتهم ثم يجعلونك في قفص اتهام مثل تحاول تسلك نفسك من أوحال يوصلوك إليها تدخل في صراع لا قيمة لهم خلاف وصراع ومعارك يعني ما يسعى معنا في أخير تخرج تعبان جدا وما حصلت شيء ضيعت العلم وضيعت الأخوة بأخوانك وضيعت نفسك أنت بالعبادة والتعليم كل هذا ما حصلت شيء حقيقة هذه فتنة كبيرة سبحان الله يعني ما نشطها إلى الشيطان وما ربح فيها إلا الحزبيون جلسوا ينظرون إلى عورات السلفيين يعرفونها واحدة واحدة ويعني مرة فرحانين وهم مسرورون الآن جدا جدا بهذه الطريقة الجديدة لإتخذ على هذه السنة اللهم صل وأنصح بقراءة كتاب جيد في هذا جدا هو الذي نصح به الشيخ بنحسن عباد نعم وقد قرأت عليه جل فصوله حفظه الله كتاب الإبانة الشيخ محمد الإمام اليمني نعم هذا كتاب عظيم جدا ومؤلفه بذل فيه جهدا ليس من السهل أن يبذل في تجميع الأقوال والنصوص وجعلها في إطارها المطلوب هذا إن شاء الله قراءته تذهب كثيرا من الحيرة من العقول إن شاء الله الله يفق شكرا للمتصح طارق عام يعني تحب في العلماء ولا يعني بعض طلعة العلم هو لا يستطيع أن يفرق بينه في مسألة كبيرة يعني ممكن نغرس فيها ونخطر فيها في خاصة في هذه الفتنة يعني. على كل حال كبار ولا معرفون الحمد لله. يعني هو إذا جاءت الفتنة هذه ينقل قضونا. إذا جاء العين يستمع. أنا هو بالخاصة علمه يعني, يعني في هذه ولا بعض. أنا عارف يا أخي ما كنا قلت لك. إذا دخلت فيها ما تخرج وإذا أردت أن تخرج ما يسمح لك بالخروج نعم حتى تبين موقفك إذا دخلت خلاص لا تلعب حية إما يحطوك فوق وإما عندك ولا ليس لك عيشة هذا فوق إذا قلت بكل أقوالهم وإذا خلص في شيء وضعوك في الأرض فما ما تدخل ما أنصحك لا تدخل في هذه أبدا سد أذنيك تعلم العلم بعد أن تعلم سيظهر لك، ستدين لك هذه أشياء، العلم يدينها. هو سؤال الشيخ، طلب علم ابتداء، يطلب علم من كبار العلماء؟ لا مفر من كبار العلم يا أخي، لا مفر، لكن العلم، لكن العلم فقط لا تطلب الكبير قبل الصغير. نعم، كما يقول جف سهيب الخالق. يقال الرباني الذي يعلم لصغاره أمور العلم قبل كبارها. آه. فلا شكل العالم الكبير شيخ مباز رحمه الله عنده يعني الدروس المهمة لعمر الأمة أشياء أي واحد من المرتدية تعلمها من العوام وغيرها وهو عالم كبير فالعالم يعطيك ما يناسبك يعطيك ما يناسبك وإذا وجدت العلماء الكبار منصالفين لكبار طلبة العلم في أشياء كبيرة عنك تركها تعلم عند غيرهم من أهل السنة وتدرج شيخ العالم يقصد يعني أن يصح للطالب ممكن يجلس مثل أن الشيخ العباد ويشرح المقال ممكن. ممكن شوف أنت اجلس وشوف إذا كنت تفهم ما يقول تتابع معه إذا ما فهمت انصرف الى غيره لان الشيخ نفسه ما يعطي ماده غنيه لكن لكن أسلوبه سهل <تصفيق> <تصفيق> نعم صحيح صحيح كيف ظاهرة تعانوا في البلاد يعيش صد الله عز المستمعة رب ما هو موقف يا يعظر مرتنا على المنكب التي احسن لكن لعلنا لن ننصحه أن يدخل دخل عند السماع إلا إذا كان السابن صلى الله العافية يعني متمكنا من عقله فينصح لكن غالب من يسب الله الذي يقال عندنا لا تكفر الكفرية يقال لها وهو لا شك أنها كفرية وإي, وأي كفر أكفر من هذا يكون في حال غضب فإذا جي تتنهى يزيد يسب الله تعالى يقول لا تسبوا الذين يدعونون من دون الله يسب الله بغير علم فإذا جي تتنهى يحسب بأنك يعني تخالفه و... المهم الغضب يعني يخرج من صاحبه ما لا ما لا يريد فما منصح أبدا ننصح في ذلك الوقت لكن يترك حتى يبرد ويفهم لأنه هو إذا وجد من فهمه وأنت وثاني سد فهمه وثاني ساد الآخيه يعمل حسابه في المستقبل أما كل الناس ساكتين سواء كان طيب خبيث ساكتين عنه طبعا ما يشعر حتى الساد ما يشعر بالذم صلى العافية. يوصل المخلوق يسب الخالق. ولا يستغني عنه طرفتا عين. شيخ بعض الأشخاص ينشأ في دع يسمع هذا يوميا. المربد يعني. أنا أنا هذا الاشكال هذا الاشكال هذا الامر يجهل بهذه الطريقة.